ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أمر نبيه لوط أن يسري بأهله بقطع من الليل ولم يبين هنا هل هو من آخر الليل أو وسطه أو أوله ولكنه بين في القمر أن ذلك من آخر الليل وقت السحر وذلك في قوله إلا آل لوط نجيناهم بسحر ولم يبين هنا أنه أمره أن يكون من ورائهم وهم أمامه ولكنه بين ذلك في الحجر بقوله فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وم حيث تؤمرون وقوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امراتك إنه مصيبها ما اصابهم قراءة جمهور القراء إلا امراتك بالنصب وعليه فالأمر واضح لأنه استثناء من الأهل أي أسر بأهلك إلا مرأتك فلا تسر بها وتركها في قومها فإنها هالكة معهم ويدل لهذا الوجه قوله فيها في مواضع كانت من الغابرين والغابر الباقي أي من الباقين في الهلاك وقرأ أبو عمرو وابن كثير إلا مرأتك بالرفع على أنه بدل من أحد وعليه فالمعنى أنه أمر لوطا أن ينهى جميع أهله عن الالتفات إلا امراته فإنه أوحى إليه أنها هالكة لا محاله ولا فائدة في نهيها عن الالتفات لكونها من جملة الهالكين وعلى قراءة الجمهور فهو لم يسر بها وظاهر قراءة أبي عمرو وابن كثير أنه اسرى بها والتفتت فهلكت قال بعض العلماء لما سمعت هدت العذاب التفتت وقالت واقوا ما فأدركها حجر فقتلها قال مقيده عفى الله عنه الظاهر أن وجه الجمع بين القراءتين المذكورتين أن السر في أمر لوط أن يسري بأهله هو النجاة من العذاب الواقع صبحا بقوم لوط وامرأة لوط مصيبها ذلك العذاب الذي أصاب قومها لا محالة فنتيجة إسراء لوط بأهله لم تدخل فيها امرأته على كلا القولين وما لا فائدة فيه كالعدم فيستوي معنى أنه تركها ولم يسر بها أصلا وأنه أسرى بها وهلكت مع الهالكين فمعنى القولين راجع إلى أنها هالكة وليس لها نفع في إسراء لوط بأهله فلا فرق بين كونها بقيت معهم أو خرجت وأصابها ما أصابهم فإذا كان الإسراء مع لوط لم ينجها من العذاب فهي ومن لم يسر معه سواء والعلم عند الله تعالى وقوله فأسر بأهلك قرأه نافع وابن كثير فاسري بهمزة وصل من سرى يسري وقرأه جمهور القراء فأسري بأهلك بقطع الهمزة من اسرى الرباعي على وزن افعل وسرى وأسرى لغتان وقراءتان صحيحتان سبعيتان ومن سرى الثلاثية قوله تعالى والليل إذا يسري فإن فتح ياء يسري دليل على أنه مضارع سرى الثلاثية وجمع اللغتين قول بغة ذبيان أسرت عليه من الجوزاء سارية تزج الشمال عليها جامد البردي فإنه قال أسرت رباعية في أشحر روايتي البيت وقوله سارية اسم فاعل سرى الثلاثية وجمعهما أيضا قول الآخر حتى النظيره ربه الخدري أسرت إليك ولم تكن تسري بفتح تاء تسري واللغتان كثيرتان جدا في كلام العرب ومصدر الرباعية الاسراء على القياس ومصدر الثلاثية السرى بالضم على وزن فعل بضم ففتح على غير قياس ومنه قول عبد الله بن رواحة عند الصباح يحمد القوم السرى وتنجلي عنهم غيايات الكرى قوله تعالى إن موعدهم الصبح الآية ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن موعد إهلاك قوم لوط وقت الصبح من تلك الليلة وكذلك قال في الحجر في قوله وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وزاد في الحجر أن صيحة العذاب وقعت عليهم وقت الإشراق وهو وقت طلوع الشمس بقوله فأخذتهم الصيحة مشرقين قوله تعالى وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل الآية اختلف العلماء في المراد بحجارة السجيل اختلافا كثيرا والظاهر أنها حجارة من طين في غاية الشدة والقوة والدليل على أن المراد بالسجيل الطين قوله تعالى في الذاريات في القصة بعينها لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين وخير ما يفسر به القرآن القرآن والدليل على قوتها وشدتها أن الله ما عذبهم بها في حالة غضبه عليهم إلا لأن النكال بها بالغ شديد وأيضا فإن بعض العلماء قالوا السجيل والسجين أختان كلاهما الشديد من الحجارة والضرب ومنه قول ابن مقبل ورجلة يضربون البيض ضاحية ضربا تواصى به الأبطال سجينا وعلى هذا فمعنى من سجيل أي من طين شديد القوة والعلم عند الله تعالى قوله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد في هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه من التفسير للعلماء اثنان منها كلاهما يشهد له القرآن وواحد يظهر أنه ضعيف أما الذي يظهر أنه ضعيف فهو أن المعنى أن تلك الحجارة ليست بعيدة من قوم لوط أي لم تكن تخطئهم قاله القرطبي وغيره لأن هذا يكفي عنه قوله تعالى وامطرنا عليهم حجارة ونحوها من الآيات أما الوجهان اللذان يشهد لكل واحد منهما قرآن فالأول منهما أن ديار قوم لوط ليست ببعيدة من الكفار المكذبين لنبينا فكان عليهم أن يعتبروا بما وقع لأهلها إذا مروا عليها في اسفارهم إلى الشام ويخافوا ان يوقع الله بهم بسبب تكذيب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما وقع من العذاب بأولئك بسبب تكذيبهم لوطا عليه الصلاة والسلام والآيات الدالة على هذا كثيرة جدا كقوله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون وقوله وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وقوله وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وقوله ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون إلى غير ذلك من الآيات وعلى هذا القول فالضمير في قوله وما هي راجع إلى ديار قوم لوط المفهومة من المقام الوجه الثاني أن المعنى وما تلك الحجارة التي أمطرت على قوم لوط ببعيد من الظالمين الفاعلين مثل فعلهم فهو تهديد لمشرك العرب كالذي قبله ومن الآيات الدالة على هذا الوجه قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها فإن قوله وللكافرين أمثالها ظاهر جدا في ذلك والآيات بنحو ذلك كثيرة أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وإلى لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته